ان مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس حَتَّى إِذَا بَرَزَ غَنَمٌ غَرِيبٌ شَهِدَ فَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا قَوْمَ إِنَّ مَا أَنْتُمْ عَذِّبٌ وَإِنَّ مَا أَنْتَ تَشْغِذُ فِيهِمْ حَسَنًا قال أما من ظلم فشوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه أذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تقلع على قوم لم ندعل لهم من دونها شفرا كذلك وَقَالَ أَحَقٌّ مَا لَدَيَّ خُبْرًا ثُمَّ تَبَعَ شَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفشدون في الأرض فهل نجعل لك قرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم شدًا قال ما مكني فيه ربي خير فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُمْ رَجْمًا أُصُونِي زُبُرًا حَدِيدًا حَتَّى إِذَا شَاءَ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُتِحُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما اشطاعوا أن يظهروه وما اشتطاعوا له نقبا